بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع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 إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم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 قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من